قال مالك رحمه الله تعالى جامع الفدية قال مالك في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة على أن من فعل ذلك الفدية بدأ هذا الباب الجامع جامع الفدية بهذه القاعدة العامة يقول ما ليس لأحد أحرم أو ليس لمحرم يلبس من الثياب ما لا يجوز له لبسه وقت الإحرام او يحلق من شعره لغير ضرورة ليش؟ ليسارة ذلك عنده يقول انا الناس يتجردون يلبسون الايش؟ الاحراء الازار والرداء انا ما ابغى اتجرد ولا ابغى البس ازار والرداء ايش الجزية فيه؟ ورقشات شتين ادبحها والبس اللي انا عايز يجي يقول انا شعري تعب نلعرق انا ايش اقصص شعري وصلح شعري وسرح شعري ايش اللي علي في هذا حلق الشعر كله فيه شات شاتين. ليسارتي إن عنده يعني لتيسر المال في يده يشتري الدماء كيف ما شاء فهمنا هذه القضية اذا كان عندك ستين جارية ستون رقبة ستين عبد ودخل رمضان هل لك أن تستمتع في رمضان كل يوم من زوجتك أو من جاري وتقول إيش كفارة الفطر في رمضان عندك رقبة أنا مخلي ثلاثين رقبة أعطيكهم عن ثلاثين يوم وتجامع في رمضان يجوز هذا ها؟ عشان عندك يبى مال الله تحارب به الله أعطاك المال عشان تحارب به وتعطل به شعائر الله لا ابدا ليس هذا لك ولذا لا يجوز للإنسان ان يرتكب محظورا من المحظورات مطلقا بناء على انه يستطيع ان يقدم الكفارة او الفدية في ذلك عليك الالتزام. انما جعلت الكفارة لاي شيء للخطأ ترون في قتل العمد ترون في قتل الخطأ ترون في اليمين الخطأ او في اليمين المباحة المشروع ابتداء الكفارة لكن من الغموس تتعمد ان تحلف كاذبا وتقول اكفر عنها كفار ما تتحملها وهكذا لا يجوز لانسان ان يتعمد ارتكاب محظور من اجل ان كفارة هذا المحظور ميسرة عندك تخطف سيرك وتهمل وتقتل الانف وتقول ادفع الديات الديات موجودة والنفس هذه بلاش اذا مالك يبين هنا ليس لانسان ان يرتكب محظورا من محظورات الاحرام او يقصر في واجب من واجبات الاحرام بدون عذر بدون داع لا لشيء الا ليسارة عنده اي لقدرة عنده على ان يكفر وضح هذا جماعاتك نعم قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرور شوف سبحان الله سماحه الإسلام الإسلام لم يجعل طريقا مسدودا أبدا تعلمون جميعا بأن أركان الإسلام قاعدته التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن إذا جئت أمام طريق مسدود أمام الكفر بالله والنطق بالكفر هل سد عليك الطريق؟ لا إلا من اكره وقلبه إيش؟ إذن ما سد الطريق؟ كذلك تاتي بعد الشهادتين الصلاه شرط لك الوضوء, الوضوء إذا لم تجده أو تعذر عليك أو لم تستطع مس الماء التراب ما وجدت الماء ولا التراب صل فاقد الطهوري وقوم لله قانتي ما استطعت أن تقوم اجلس ما قدرت تماسك في الجلوس تتكى على جنب كسل الصيام مريضا او على سفر فعده الزكاة لا تجب الا على من يملك النصاب ويقعد عنده السنه لان السنة مدة طويلة وكافة تتغير فيها الاحوال فاذا بقي في يدك ملك نصاب سنة كامله عرفنا انك مستغني عنه ولا محتاجه مستغني عن يب أنت عندك نصاب قاعد سلام أنت بستغنى عنه وجارك ما عندوش حق الفطور يجب عليك الزكي ولا لا عليك الزكي لو كان عند جارك هذا النصاب تروح تقول له فين الزكاة الحج من استطاع إليه سبيل اذا حرمت عليك وما وفمن فمن اضطر ليس في الإسلام طريق مسدود فأنت في حج نسيت وهذا ليس بيدك جهل وهذا تعذر فيه اخطا تعذر فيه وإذا فعلت شيئا من ذلك يروح الواجب وضيع لا فديته اذا جبرت النقص الذي وقع منك بما لا ملك لك فيه من نسيان أو خطأ أو جهالة أو ضرورة ألجأتك إلى هذا حلقت شعرك لعذر نيش في رأسك فلما جاء العذر من قل لا موت نفسك لا الضرورات تبيح المحظورات وإذا أبيح المحظور ادفع قيمته مدام الشرق قد جعل له ايش قيمة وكفارة اما انك لا خطأ ولا نسيان ولا جهاله ولا حاجة تدعو الى هذا بس عامد متعمد كده عن جهية انك انت تفعل هذا لا لشيء الا انك تجد القيمة ايجب انت خاف الله بان نصلبها منك وهكذا يقول مالك رحمه الله تعالى نعم. ومع هذا لو فعله عمدا تقدم لنا بأن مالك رحمه الله ربط الكفارة في حلق الشعر بكفارة ايش؟ اليمين وقال إن كفارة الأذى لا يفعلها إلا بعد ارتكاب الشيء يعني حلق الشعر فيه ايه الأمور الثلاث؟ صيام أو إطعام أو ينسك شاك. هل يقدم شيئا من ذلك قبل أن يحلق ولا حتى يحلق اولا حتى يحلق أولا بخلاف اليمين له أن يكفر قبل أن يحنث لأن السبب الكفارة موجود وهو عقد اليمين لكنه متوقف على الحنث اذا السبب عقد والعل ما دام السبب وجد له أن يكف لكن حلق الشعر ما جال سبب وهناك في اليمين اليمين الغموس لا كفارة لها لأنها تغمس صاحبها في النار عياذا بالله لا, يقو... لا تقوى الكثرة على رفع اسمها وهنا اليمين الغموس يمين عامد فيها متعمد وفرق بين الغموس وبين اليمين التي يظن نفسه فيها صادقا مثلا تقول فلان أكل طعام فلان إن كنت تعلم بأنه لم يأكله ولم يتناول له شيء وحلفت على ذلك هل قلت والله فلان اكل طعامي واطالبه بقيمته وانت تعلم بانه لم يذقه يبقى هذه يمين صادقه ولا فاجره فاجره لكن اذا كان عندك طعام وفلان دخل البيت وفي محلك وجئت من بره وقلت جالس ينتظرك في المجلس الطعام اللي كان هنا فيه والله ما, ما شفت هنا طعام لا انت اكلت وظلمت انه اكله هل أنت جازم بأنه لم يأكله؟ أو جازم بأنه أكله؟ هل تظن أنه أكله؟ فبان انه لم ياكل هل هذه مثل الأولى؟ ليست مثلها فلان سالك عن فلان جاء اليوم؟ تقول نعم جاء وتحلف أنه جاء وتبين الذي جاء هو أخوه لشبه بينهما أنا شايفه بعيني جاء يا أخي هذا موجود بيكلمنا الآن من جدة بتأخذ ما المين اللي كان هنا لهذا أخوه يمينك على أن زين أنك تحلف على مجيء زيد ولا غلب على ظنك أن الذي رأيته هو زيد اذا هذه ليست غموس لأنها أولا لم تقتطع بها حق مسلم ثانيا لم تتعمد الحلف على غير الواقع بيقين فإذا كانت اليمين غموس فلا كفارة فيها لا. وإن كنت مت... لأنك متعمد فإذا ارتكبت محظورا عامدا هل نقول لك لأنك عامد والإثم يكفيك لا مع وجود الإثم عليك فيها الفدية المطلوبة